فإذا هم بالساهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَنَاهُ لَايَةَ الْكِبْرَ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْعَلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ لَنَكَالَ الْآخِرَةِ وَلُؤَى إِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَن يخشى أنتم أشد خلق لم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الطاب